الأمر الثاني يا جماعة في ناس مننا ما يعرف أثناء ما عرف أتكلم ما عرف والله أنصح أخاف طيب يا أخي ونطالع خذ معك وهذه نصيحة للنساء خاصة ونطالع على السوق ليكن لي خروجك للسوق رفعة عند الله سبحانه وتعالى أي شيء المانع تطلع المرأة مع حقيبتها فيها عشر أشرة كل ما خرجت فما قدرت فضل يا افتي هذه هدية الله يربي يحفظك ويحلمك على النار وهذه هدية وانت يا شيخ الغالي عند الإشارة هذه هدية اليوم يا جماعة في الطيارة واحدة من المضيفات متبرجة أعطتها كتيب لأنك يا غالي قلت له هذا هدية الله يربي يحفظك والله يا جماعة قعدت عندي ثلاث دقائق الله اجزاك خر قالت أنا متفائلة كنت أدعي الله أن رأيه ديني وأنا متفائلة أنك أعطني الكتاب أن الله استجاب هد... دعوتي أي والله يا جماعة وراحت ثم بعد شوية رجعت قالت أنا أبغى أدعي لك. إيش اسمك مسكينة والله ما ماذا جنصة بعدين راح ترجعك قالت ادعي الله لي وانحنا على سفر ان الله يجعلني يغنيني عن وظيفة هذه وقعت بيتي اي والله اليوم فيا جماعة الواح يتحرك يعني وش اللي بيضرك يا اخي وانت تشتري مئة ريال في كل شهر مئة شريط او كتيب او مطوية وانا طالع حط عندك المجلس جوك ناس والله هم طالعين ودي يقدم لكم والله روحي بس هذه اقل هدية واتذكركم ربي يا جماعة لازم نتحرك الامر الثالث الرابع. كيف نربي أولادنا على الأمر معروف أنه يعني المنكر؟ الآن والله يا جماعة وفاضل من الله سبحانه وتعالى. إذا مرينا ورايحين نصلي والناس يلعبون ولدي توه ما بعد <تصفيق> أربع وخمس سنوات. باب وقف خان كلهم صلّون. طيب ليه؟ شافني مرتين لا نقول خلنا نطبق قدامهم. ولدي مجاهد سلام يصلح لي ولكم النية ودرية ودرية. سومني كلهم. تعويت أنا وياه ما ندخل بقى من عمره ثلاث سنوات ونص أربع سنوات ما ندخل بقى السلام عليكم كيف حالك؟ عندك تخان؟ إذا قال له نقول له والله ما عليك أنه لا نستري منك ونطلع جاء يوم من الأيام راجع من الاستراحة تعبان قال بابا أذهب إلى البقالة قلت له حبيبي والله تعبان مرة قال بس باخصي واحد قلت يلا رحنا البقالة او والله ناس هنا قضية دخانة دخانة البقالة قال السلام عليكم عندك دخان قال لك عندي دخان قال بابا أذهب إلى البقالة ثانية <تصفيق> ايه قلت والله شوف مجاهد أنا تعبان وما نيم ونديك البقالة دانية <تصفيق> تبغى تشتري من هنا يشتري قال بابا نخليها بكرة بس ما نشتري من واحد ويدخل <تصفيق> اي والله عمره كم يا جماعة يعني شاهد <تصفيق> <من> الإنسان <تصفيق> أخويا اللي هو عمه أخذ أو أولاد كلهم للبقالة يقول كل الأطفال أول ما يدخلوا البقالة عيال أختي وعيال أولاد إخواني روح اللي ياخذ عند البقالة عصير اللي ياخذ مجاهد جالس يقول شوف يكلم راع البقالة. يقول حالا من وهذا قاعد يكلم يقول جيت قلت له مجاهد رأخذ قال لا بشوف أولهم عند دخاء ولا ما عنده عند دخاء إذن مبدأ شيء إذن قضية آمين ولا لا ولكم فالشاهد أحبتي إن و... يعني شكر لله عز وجل على هذه الحملة وأنا أدعو القنوات كلها الإسلامية أن تقوم وتتأسى بها القناة في قضية نصرة هالشعيرة العظيمة آه جماعة آه الأخوان في الهيئة يعني صنفهم من أقل الرواتب وهم أكثر الناس ساعات عمل أسا الله سبحانه وتعالى ينفقهم اثناعش ساعة اثناعش ساعة 13 ساعة ختاما جماعة <تصفيق> في يوم الأيام في الاجتماع اجتماعنا ال ال لم نسمع العادة كل خميس فعيال أختي وأولادهم يجتمعون الشيخ يلعبون على ال ستيشن لا مو بلاي ستيشن شيء اسمه أكسبوكس أنا جاي خلاص أسلم على ده إلا أشوف الأطفال اقتله اقطع راسه أنا ناظر وش هذة اللي أقتل هو طراسة وفجرة وناظر لو قاعد يلعبون كل اللعبة تفجير وذا قلت سبحان الله لو كان بصنعها مسلمين كان شفت الجراية تلعنا انظروا ماذا يفعل هؤلاء في غرس الإرهاب في قلوب الأطفال صح طيب يا ممكن يا أخوان يا كتاب تكتبون يوم الأيام على أن هذه الألعاب تغرس الإرهاب في قلوب أتحداك يكتب لا شك ولان يجيك ولدي ولدي يجيك قال يا أبو, أبو يا أخويا قتلني قلت من قتله فالشاهد شاهد أتى حداك يتكلمون عن قضايا لأن هذه قضايا ما تهمة قد أنه قضية الإسلام الإسلام <تصفيق> نعم <تصفيق> إذن إذا عندك المشكلة في الإسلام وممكن سمحت لي شيخي أختم الآن يا جماعة اليهود يربي ولا لا يربي اللحية صح؟ طيب والمسلم يرب اللحيه ليش ليه هو يضرب ريح كانوا هي السكريفايزينج يعني هو انه رايح براكسيز ريليج قاعد يطبق دينه ويشوف صفحه الغلاف صح طيب واللحيه زي اللحيه هذه كلها شعر حاطه ربي ليش هذا ايش لا حاطه شيء الان الحجاب شفتوا والله تطلع شيخ لو تدخل في كان تستحيك اكثر نساء من حجابها بحجاب من من الرأس للرجلين. وتمشي كذا يا جماعة وبمشي في حياء وحشمة ومع ذلك شوفها على صفحات المجلات ما أعظم هذه المرأة في تطبيقها وقد ضحت بنفسها لأجل دينها صح والماذة طيب وووإذا تحجبت المسلم كيف عاش بالله هذه ها, ها كيف تمشي صح خيام إذا القضية ما هي قضية أفعال فعل نفسه القضية قضية السواها سواء مسلم إذا مدخلة واضحة يا جماعة لازم يا جماعة رجاء الوقت نصحى فيه تقرأ تبغى تعرف هذا الكاتب اللي كتب هالكلام ده منافق ولا لا بتعرف في نهاية المقال ان في امر من ثوابت الدين لازم يشعر واضح واضح اذا قرأت وتمهلك علم ولا شيء بس اقرأ بتشوف ان في شيء اما قضية محرم او قضية ملها داعي لأن هو هذه شغلته يأمرنا بمنكر وينهنو عن معروف وسعى الله ان يفقنا وإياكم ليهداء